فشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا إ ل ي ك م كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين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 فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل على نقذف فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم ذاهق و الويل مما تصفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض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 ومن يقل منهم اني إ ل ه من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كان تارتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 شيئا ولا يضركم افئ لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تحفلون قالوا حرقوا وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين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 تفهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه له سلكم لتحصنكم من من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامري إ ل ى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون لهم ويعملون, ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ي و ب إ ذ ن ا ذ ى ربه أ ن ي مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين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 ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت فرجها ف ن ف خ ن ا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آ ي ة للعالمين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 واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا, يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من ا ل ل ه جهنم حصب أنتم ل ه ا واردون ل د ك ل و ر محمد ر ا ي ه ا ل ن ا ب ل س إن ان الذين سبقت لهم منا ا ل خ س ن ى أ و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون ح س ي ث ه ا وهم فيما اشتهت أ ن ف س ه م خالدون